بسم الله الرحمن الرحيم الحميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في كتاب الكتاب لدينا لعلي حكيم فَنَضْرِبُ عنكم الذكر صَفْحًا أن كنتم قَوْمًا مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الْأَوَّلِينَ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون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 من قدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا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 فهم به مستمسكون بل قالوا إما وجدنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على امه إن وجدنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون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 إذ قال إبراهيم لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ وقومه إنني براء مما تعبدون الَّذِي الذي فطرني فإنه سيهدين كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي في عقبه لعلهم يرجعون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 ولولا ان يكون الناس امه واحدة لجعلنا, لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا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 وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن الْيَوْمَ اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون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 إنك باصراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون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 وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمحتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون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 فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما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 أقول جعلنا منكم فِي في الأرض يخلفون وإنه لَعِلْمٌ لعلم فَلَا فلا تمترن بها واتبعونها هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين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 فاختنف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هم ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين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 وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ ذي الاعين وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون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 أَمْ أَبْرَمُوا مَؤَامَرَةً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ونجواهم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِن كَانَ للرحمن وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رب العرش يصفون